ولا يملكون لانفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا اذكى افتراءه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء ظلم وزرا وقالوا أسافير الأولين أكتتبها فهيتم لا عليه بقرته وأصيلا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 مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبينا تبارك الذي إن شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري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 وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلُّنْ أَمْ عِبَادِي أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ من دُونِكَ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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصدرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو أن كبرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا مسرا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 وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ الشُّرَى وَإِذَا رَأُوكَ إِذَا تَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا فَهَذَا الَّذِي بَعَثَ رَّاهُ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 قل ما اسالكم عليه من اجر الا ما شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به وكفى به بعباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مصفقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرثوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهم آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ تَمَّ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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعينه وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلاقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنث مستقر ومقاما